في حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطره من الذهب والفضه والقناطر المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرب ذلك متاع الحياه الدنيا